والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجنه وقلوبهم وجله اممهم الى ربه مراجعون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 قد كانت آياتي تتلع عليكم فكنتم على أعقابكم تقصون مستكبرين بثمر تهجرون أَفَلَمْ يَذَّدُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ أَمْ لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيه